أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين وبعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف Mmmmm. -hmm. المترجم <تصفيق> ولا يحرمون أوتوا الكتاب حتى يؤطي الجزية عن يدي وَقَامَتْ مِنْ يَعْقُوبَ زَاهِرُ الله اللهِ وَقَامَ فِي النَّصَارَى الْمَسِيحُ And um... المسيح بنا موري ما وما أمينو من الأحبار والربان لا يأكلون لا يأكلون أموات الناس بالباطل ويصلون. فتقوا بها جمال عِدَّةُ الشُّهُورِ إِنَّمَا اللَّهِ مَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يوم خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ من إِنَّ رَبَّكَ يُسْوِرُ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُ فِينَا أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة كَمَا سَتَم كَمَا يَقْتُلُ نَكُم كَمَا وَأُلِم أَنَّ الله أعلموا <تصفيق> أن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 الله <تصفيق> لا آرابی! لا تنفوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تبروه شيئاً الله على كل شيء وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَاءُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْمَنِ set وإلى ماكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم ردق الله